O fil wa rajai wa rajai, o fil wa rajai wa rajai. مخلصا من غير عجب خل عن ثوب الرجاء مخلصا من غير عجب خل عن ثوب الرجاء خل عن ثوب الرجاء ريوعين في, في خشوع دمعها خوفا يسير وقف آد في ركوب سجود لا من كل ذنب بثبات ومضائي في جنان الخلد يهنى بنعيم لا يزول من كل ذنب بثبات في جنان الخلد يهلى بنعيم لا يزول أي عبد قام يدعو بين خوف ورجاء بين خوف ورجاء مخلصا من غير عجب خلي ثوب الرجاء من غير عجب قل ثوب الرجاء قل ثوب الرجاء أي قلب لا يمل ذكر مولانا الجليل واقفا يشكو بذل حالت العبد الذليل هائما يرجو ملحا يمين هيما بالله يعجو عقم مولاه الجميل خايفا يرجو ملحا يا إلهي أن يمين أي عبد قام يجعوب خوف ورجاء عند هون السيئات متقين السيئات السيئات محمد حلل للذي عيناه عن حرام قد ثبت روح قلبي بالتباع نهج طاها في الحياه ثبت اللهم قلبي في حياتي والمماتي اي قلبي فيه حب خالص لله صافي انني ادعو وظني كل خير خير من مؤات أي عبد قام يدعو بين خوف ورجاء عبد بين خوف مخلصا من غير عجب خلعا ثوب الرجاء مخلصا من غير عجب